مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من التعاريف، من التعاريف، لأن غالب التعاريف يعني كان فيها أنهم لاحظوا فيها الثمرات الثمرات المتواتر وبينا أيضا أن المتواتر أنواع ولكن أنا كنت قلت سنبدأ إن شاء الله اليوم في المشهور لكن بعض الإخوة اتصل علي قال اننا بدأنا تقسيم المحدث أنور الكشميري ولكن في فيض الباري ولكننا لم نتم الحديث عليه صحيح قلنا سابقا إن الحديث المتواطر عند كثير من العلماء ونخص وصاغ ذلك المحدث أنور الكشميري في فيض الباري على صحيح البخاري في أول الجزء الأول ذكر ان الحديث المتواتر ينقسم الى اربعه اقسام فذكرنا حسب ما اذكر ذكرنا القسم الاول وهو تواتر الاسناد ثم لم نفصل فيه هذا تواتر الاسناد قلنا يسمى تواتر المحدثين مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار الحديث رواه البخاري في صحيحه وله طرق كثيرة والفاظ كثيرة وراه مسلم وراه أصحاب السنن وقد جمع طرق الحديث أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني في جزء خاص سماه طرق حديث من كذب علي متعمد والكتاب مطبوع من مطبوعات المكتب الإسلامي لمن أراد ان يبحث على الكتاب وهناك أيضا أجزاء أخرى أنا الذي رأيت هذا ورأيت أيضا من المتأخرين المحدث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني في تحقيقه لفتح الباري عنده تحقيق فتح الباري سماه تحفة القاري بدراسة وتحقيق فتح الباري في كتاب العلم وبلغ عدد رواته كما ذكر من الصحابه ثلاثة 300 ثلاثة الذين رووا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حتى قال العلامه محمد مرتضى الزبيدي وجدت بخط الحافظ السخاوي ما نصه قال ابن الملقل ذكر كلام قال ابن الملقل الى غير ذلك يعني ذكر المرتضى الزبيدي ذكر أيضا كلاما والسخاوي ذكر كلاما وحاول شيخنا الشيخ محمد الأثيوبي وهو أيضا من أهل العلم بالحديث أن يستوفي ويجمع كل رواة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من الله ونظم اسماء الرواة في كتابه تذكيرة الطالبين تذكيرات الطالبين وطبعا شرحها بنفسه الجليس الامين في شرح تذكيرات الطالبين في بيان الموضوع والوضاعي في بيان الموضوع والوضاعي والكتاب موجود يبدأ وقد تواتر حديث من كذب عن عدة من الصحاب تنتخب ثم قال وولد الجوزي يعني الجوزي وولد الجوزي عن تسعين جاء قال انه جاء عن تسعين راويا مع الثمانية نعمة منهجة فمنهم العشرة البررة يعني حتى عشرة البررة المبشرون بالجنة رواه هذا الحديث ثم ذكر كل من رواه حسب ما اطلع عليه هو وذكر أسماءهم واحدا واحدا إلى ان وصل إلى قولي الإمام النووي رحمه الله تعالى وما قال في المسألة وذكر أيضا قول ابن الجوزي وذكر بأن ابن الجوزي للأسف وولد الجوزي قد أسند ما لهؤلاء من أحاديث انتمة يعني أسند الأحاديث ابن الجوزي ثم ذكر أيضا أن النووي قال هذا الحديث ورد عن مئتي صحابي عن مئتي صحابي عن مئتي صحابي فقال النووي عن مئتين واردوا النووي عن مئتين وارد عبد الرحيم عبد الرحيم العراقي عبد الرحيم قال ذا مستبعد النووي عن مئتين وارد قال لأنه ورد هذا الحديث عن مئتين من الصحابة رواه مئتين صحابي وقال والنووي عن مئتين وارد عبد الرحيم قال ذا مستبعد يعني هذا القول هذا بعيد لأنه تتبعه ولم يجد هذا العدد ثم ذكر مما انباع عليه أن بعضهم قال لم يجتمع العشرة إلا في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وهذا غير صحيح لأنهم اجتمعوا حتى في رفع اليدين واجتمعوا حتى في مسحي المسح على الخفين فهموا هذه الفائدة مهمة العشرة اجتمعوا في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار يعني عاشر المبشرين بالجنة بدءاً بأهل بكر وعمر وعثمان وعلي عاشر المبشرين بالجنة واجتمعوا في حديث اخر ما هو أحاديث رفع اليدين وكذلك في أحاديث مسح على الخفين فلذلك جماعة قالوا بعضهم قال فائدة لم يجتمع العشرة إلا في حديث من كذب علي متعمد فليتبوها مقعده منا ولكنها فائدة منخرمه عرجاء رد علي العلماء قالوا بأنه وجدنا أن العشره اجتمعوا أيضا في حديث المسح, الخف... المسح الخفيف ولذلك قال الشيخنا ومن يقول مجتمع العشره إلا على ذا رده جماعته ومن يقول مجتمع العشره إلا على ذا إلا على هذا الحديد رده العشرة إذ عنهم رفع اليدين وارد كذاك مسح خفي خذ يا رشيد واضح؟ إذن هذه منظومه أنا كنت درستها وكنت أحفظها أحتاج إلى أن أراجعها مرة أخرى منظومة قيمة جدا في تذكرة الطالبين وهي توجد حتى على النت من اراد أن يرجع إليها فقالوا من يقول مجتمع العشرة إلا على ذا رده جماعته إذ عنهم رفع بيدي الوالد وكذاك مسح الخفي خذ يا رشيد يا راشد يعني الراشد فإذا على كل هذا الحديث متواتر ولذلك يقول أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الصيروفين هذا شافعي المذهب هو الذي شرح رسالة الشافعي في علم أصول الفقه شرح رسالة الشافعي الشافعي عنده كتاب رسالة يعني وضعه في علم أصول الفقه بطلب من ماذا؟ من عبد الرحمن بطلب من عبد الرحمن مهدي فذكر يعني كذلك الحافظ السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث قال رواه أكثر من ستين صحابيا رواه أكثر من ستين صحابيا والنووي قال رواه مئتان وابن دحياء قال في كلامي على حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعدا من نار قال رؤيا عن نحو سبعين صحابيا وخرج من نحو مئتي أو أربع أربع من نحو أربع مئتي طريق يعني حتى الطرق على من يعود في العد رؤيا عن نحو كم عن نحو سبعين صحابيا وخرج من نحو أربع مئتي طريق ولذلك بالنظر الى الطرق نعم لكن بالنظر الى الصحابه لا كما قال الامام النووي مئتين ربما يعني الله اعلم وهناك من قال بانه رواه ثمانون صحابي ثمانون صحابي يعني رواه هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار بل قال بعضهم هو ايضا ندحيه قال روى 98 من الصحابه 98 من الصحاب. رايت من قال بان روى 70 صحابيا بعضهم قال 60 صحابيا بعضهم قال 70 صحابيا بعضهم قال 80 صحابيا بعضهم قال ها هو قال ابن دحيه 80 صحابيا وله 400 طريق ثم بعد ذلك قال روى 98 من الصحابه معناه أنه وقف على طرق أخرى ولذلك حكى ذلك أيضا الحافظ العراقي في فتح المغيث هو عنده أيضا شرح فتح المغيث وعنده تقييد والإضاحة وكذلك الحافظ السخاوي أشار إلى هذا في فتح المغيث شرح الفيات الحديث وهو كتاب يقال على أنه أفضل من شرح من أفضل من شرح العراقي أفضل من شرح الشيخي لأنهم يقولون المؤلف الناظئ أو الماتن إذا شرح لفه ومتنه لا يتقن الشرح بل إذا شرحه وغيره قالوا إلا بعض يعني معدود على مؤسر أصابع اليد الوحيدة قالوا ابن مالك في شرحه للتسعيد شرحه للتسعيد انظروا دائما خذوا المتن وانظروا إذا شرحها صاحب المتن لا يتقن شرحها كما لو شرحها تلميذه قالوا هذا وقالوا أيضا سيد عبد الله في كتابه في أصول الفقه في أصول الفقه المراق فقالوا إذن هو أيضا يعني أتقن شرحه أتقن شرحه وقد حكى الإمام النووي أنه رواه مئتان من الصحابة ولهذا قال شيخنا والنووي عن مئتين واريد والنووي عن مئتين والد قال بأنه تتبع وجد أنه رواه مئتي صحاب ولذلك أبو الفير العلامة أبو الفير محمد مرتضى الزبيدي ذكر في كتاب لقطة لآل تعرفون هذا الكتاب في الأحاديد المتواطرة والكتاب موجود في الأسوأ كتاب صغير ما هو كبير قال بأنه رواه 98 من الصحاب الذين روه قال وإن اختلفت ألفابهم طبعاً وين اختلفت الفاظه عندهم ولكن هي متقاربة كما ذكر في اللقط. لقط اللقاء المتناظره ثم ذكر أن فيهم الخلفاء الاربعه وذكر أن فيهم أيضاً المبشرين بالجنة وتجدون في المصادر التي ألفت من أجل الحديث المتواتر هناك مصادر خاصة كتبت في ماذا؟ في الحديث المتواتر خرجوا هذا الحديث تخريجا ومن لم يسعه ما ذكرنا لكم فليرجع الى ماذا ليرجع الى الكتب التي اولفت المتواتر ما هي الكتب المؤلفه في المتواتر اولا الازهار المتناثره هذا هو الأول الازهار المتناثره في الاخبار المتواتره ثانيا قطف الازهار الازهار المتناثره ازهار متناثره وفي الاخبار المتواتره الثاني هو مختصر بالأول قطف الأزهار كلاهما لمن الحافظ سيط الأصل والمختصر الأزهار المتناثلة في الأحد المتواطرة هذا هو الأصل والمختصر قطف الأزهار كذلك عندنا نحن العلامة محمد الجعفال الثاني في المغرب عنده كتاب عظيم أيضا والكل يجعله مرجعه وهو نظم المتناثب من الحديث المتواتر وهذا موجود أيضا هذا موجود ناهيك عن الكتب التي بحثت هذا الحديث وهناك بحث قيم أيضا في هذا الحديث للحافظ المزي الحافظ المزي يعني سماه طرق حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عنده بحث قيم جدا اذا هذا ما يدخل في ماذا في المتواتر إيش؟ النوع إيش الاول أي متواتر تواتر هذا تواتر <تصفيق> الاسناد تواتر <تصفيق> الاسناد واضح ومن كذب عليه متعمدا احسنت النظر من كذب عليه متعمدا هذا يعتبر متواتر لفظا ومعنى لان الاختلاف الذي وقع بسيط جدا هذا يعتبر ايش متواتر، تواتر لفظا ومعتل. هذا القسم الاول من الاقسام التي ذكرها لعلمه انور الكشمير نعم ومما يدخل في تواتر الاسناد ايضا حديث او احاديث ختم النبوه هذا فيما يدخل في تواتر الاسناد احاديث ختم النبوه دخل في ماذا؟ في تواتر إسناد. كذلك حديث الحوض. حديث الحوض وارد في ماذا؟ في تواتر يدخل في تواتر الاسناد وقدروي من نيف وخمسين صحابي أو من رواية من رواية نيف وخمسين صحابيا. هذا حديث الحوض. كذلك حديث نظر الله أمراً سمعنا قالت نظر من النظره لإشراق ما هو بالرقبه بالمشال ليست بالمشال نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها الحديث هذا جاء من روايه نيف وثلاثين صحابي نيف وثلاثين صحابي بل وربما اكثر وله الفاظ اخرى متقاربه لذات المدلول له الفاظ اخرى متقاربه لذات المدلول والمعنى ولذلك هناك من الشيوخ المتاخرين يعني الشيخ عبد الله حسين عنده دراسه جيده حول هذا الحديث كتب دراسة حول هذا الحديث نظر الله ام كذلك من من كتب في هذا الحديث العلامه ابو عمرو المديني المعروف ب بن حكيم كتب جزءا في هذا الحديث من هو هو الحديث نظر الله امراه سمع مقالتي والجزء سماه جزء في قول قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امراه سمع مقالتي يعني يسمعون الآن سمع مقالتي هذا, هذا الكتاب او هذا البحث طبع في دار نيحزم من, من منشورات دار نيحزم من والبحث بتحقيق بدر بن عبد الله البدر بدر بن عبد الله البدر هو حقق هذا, هذا الجزء وطبعه والحمد لله وللشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البطر تعرفونه عنده رسالة بعنوان دراسة حديث نظر الله امرأة رواية ودراية دراسة حديث نظر الله امرأة رواية ودراية ولكنه الآن مجموعه طبع ولكنه وقع له أخطاء كثيرة فيه ولذلك استدرك عليه الشيخ أبو الأشبال صغير احمد الباكستاني استدرك عليه بكتاب سماه دراسة حديث استدراك على دراسة حديث من كذب علي عفوا نظر الله امراه سمع قالت قالته استدراكه كان جيدا وهذا الذي يستدرك في بعض الأحيان يكون استدراك شكلي فقط لكن في بعض الأحيان يكون استدراكه جيد ف استدراك هذا الذي وضعه الباكستاني هذا كان كله يتعلق ببعض تراجم الرواد فقط وذلك ان البدر العباد هذا البدر ماذا قال قال بانه لم اقف على ترجمه فلان لم أقف على فلان كثير من الرواد قال لم يقف على تراجمه فهو ذكر له أن تراجمهم موجودة في مكان كذا وكذا وكذا إلى آخره ثم أيضا ذكر العلماء مما يدخل ينبغي أن تعرفوا ما يدخل في, في تواتر الإسناد وما يدخل في غيره مما ذكروا أنه يدخل في تواتر الإسناد حديث القرآن نزل القرآن على سبعة أحرف هذا الحديث ورد من رواية 27 الصحابية وقيل أكثر من ذلك وقيل أكثر من ذلك ولذلك ذكر الحافظ في الاتقان في علوم القران ذكر طبعا لما ذكر من رواه من الصحابه ذكرهم واحدا واحدا ثم قال فهؤلاء يعني بعد أن ذكر فهؤلاء كلهم يعني الذين رواه هؤلاء الصحابه هم من رواه كذا وكذا الى اخره ذكر في المساله الثالثه يعني في الاحرف السبعه فبين ان هؤلاء رواه كيف رواه رووه أحد وعشرون فقال فهؤلاء أحد وعشرون صحابيا بعد أن ذكرهم من الأسماء ذكر مثلا من رواء من الصحابة ثم قال فهؤلاء أحد وعشرون صحابيا ثم قال وقد نص أبو عبيد يعني في فضاء القرآن وقد نص أبو عبيد على تواتره حتى أنه لم ينص إذا كان استوفى الشروط خلاص هو متواتر الإمام المقرأ الحافظ تعرفونه أبو يقال له أبو عمر عثمان بن سعيد الداني هذا أندلسي له جزء كبير موجود عندي هنا له جزء كبير يقع في 350 صفحة خاص في دراسته دراسة هذا الحديث دراسة هذا الحديث سماه تفسير أحرف السبعة من كتاب جامع البيان مع ذكر الآثار الوالدة في تجويد القراءه والفتح آخر اسم الكتاب طويل فالشاهد عندنا أنه كتاب قيم في الموضوع ايضا كتاب قيم في الموضوع يتعلق بهذا وللدكتور مناع القطان بحث مستقل وهذا موجود موجود في المكاتب أي مكتبه أظن تجدونه عندهم عنوانه ما هو عنوان الكتاب نزول القرآن على سبعة احرف نزول القران على سبعه احرف ثم ذكروا معنا المقصود بالأحرف هل ام القراءات ام اللغه أم لا يهمنا هذا وللشيخ عبد الله بن يوسف الجديه جزء ايضا حديث قيم سماه طرق حديث انزل القران على سبعه احرف هذا الرجل على شواذه, شواذه في في مساله اللحيه وفي مساله الاغاني رجل ما شاء الله عنده بحوث قيمه هو صاحب تحرير علوم الحديث في مجلدين هو صاحب المحاضرات في في اصول الفقه وهو صاحب يعني عنده كتب قيمه عنده كتب كثيره قيمه لكن في مساله عنده حتى في كتاب العقيده قيم جدا احسن ما ما قرات في كتاب كتاب العقيدة من أحسن ما قرأت لعني عندي موجود هنا يتكلم على مسألة اللفظ بالقرآن ومن قال يعني العقيدة في القرآن الكريم يعني كتاب قيم جدا أحسن ما قدي ومن خلال قراءتك للكتاب تجد نفسه على أن الرجل قال بأنه شبح حليق وكذا ولكن تجد نفسه أن له غيرة على الدين أن له غيرة عردي. فكتبه وأبحاثه قيمة وهو من أهل الحديث دعك من من يطعن فيه هو من أهل الحديث رجل ما شاء الله لكن في مسائل أخطأ فيها يعني هذا اجتهاد وهو يقول مسائل يعني, يعني اجتهادته أخطأته فلماذا إذن تبديعه التفسيق التكفير وإلى غير ذلك فهو كتاب رائع في مقدمته تكلم عن العقيدة السلفية وذكر الكلام يعني مما يدل على أن الرجل متمكن ومما يدخل أيضا في تواتر الإسناد حديث المسح الخفي ولذلك أنا أقول لكم شيء رواية هذا من سبعين من سبعين الصحابي من رواية سبعين صحابي وقد كتبت فيه هذا الموضوع كتبت فيه بحوث ورسائل في طبعا أقصد في كثيرة في حديث مسح الخفي تعلمون العلامة جمال الدين القاسم دمشق له كتاب قيم بتحقيق الشيخ الألباني من المكتب الإسلام والشيخ المحديث الألباني أيضا له بحث قيم في مسألة المسح الخفين وشيخنا الشيخ العلامة أيضا محمد بن صالح له بحث قيم وللشيخ عمرو عبد المنعم هذا أيضا من طلبة الحديث جيد له كتاب سمه أحكام المسح على الجوربي دراسة حديثية فقهية مقارنة وهذا بحثت عليه فلم أجده هو كتاب أيضا أظن أنه سيكون جيدا هناك بحوث أخرى حديثية وبعضها فقهية عرضنا عنها اختصار لأن محلها كتب الفقه إذا كان محلها كتب الفقه فلماذا ألحقها في العقيدة فهمت من قصد يعني في عقيدة الطحاوية وَنَرَى الْمَسْحَ عَلْخُفَيْنِ أي كتب العقيدة في الغالب عندما تقرأ تجد أنهم يقولون وَنَرَى الْمَسْحَ عَلْخُفَيْنِ وشي مسألة؟ مسألة فقهية ولا حديثية؟ أو العقبية؟ لا،, لا. لا. مسألة لا. فقهية لماذا أدخلوها في؟ الان مثلا مثلاً لأن الرافضة الرافضة يرون المسح على الرجل وليس على الخف حتى المعتزله ولذلك، لذلك ماذا قالوا؟ لا، لذلك ماذا قالوا؟ قالوا على أن المسح على الخفين أدخلوه في العقيدة لأن هناك طائفة من المبتدع ولذلك أرادوا أن يريد لذلك هناك أشياء تنبؤ لها هناك أشياء ما كانت معروفة في القرون الأولى ولكن اضطر العلماء للتبيير عند وجود المبتدع الرحمن مع العرش استوى فلما وجد من ينكر الاستواء قالوا بأنه استوى بعلمه فقالوا لا استوى بذاته مع ان كلمه بذاته لم تكن معروفه استوى بذاته للرد على المبتدئه فيقول العلماء اذا وجدنا مثل هذا فهذا ياتي لماذا للرد وللتبيين حتى لما قالوا امروها كما جاءت بعضهم اخذ العباره وتعالى فيها والصحيح ان يقال امروها كما جاءت عباره صحيحه ولكن تحتاج الى شرح امروها كما جاءت بفهم معناها بفهمي معناها كذلك فيما يتعلق بمسألة المسح على الخفين المسح على الخفين لذلك أدخلوا في ماذا؟ فلربما لو كان أهل العقيدة ما زالوا يكتبون الآن ما زالوا يكتبون لا أدخلوا أشياء كثيرة ولا ربما أدخلوا العري في العقيدة ولربما ولا ربما أدخلوا حانق الريح في العقيدة ولا ربما ولا ربما وهكذا فهمتم؟ يعني قديما كانوا ينكرون. لا يقبلون شهاده المسلم ولا يقبلون شهادة حالق لحيا هل زمان لا يمكن أن نطبقها ابدا ستضيع حقوق تقبل شهاده الحالق لماذا صيانة للحقوق وإلا ضاعت الحقوق وإلا ضاعت الحقوق لكن إذا كان هناك شرع الله شرع الله قائما ويلزم ويؤدب من يحلق لحيته آل ذاك نعم العالية لا تقوموا شاهدتها لكن الآن لا يمكن أن نرضا لأن إذا ردت سيصبح يش. ستصبح حقوق ضائعة للأسف فهم نعم ولذلك بما يدخل أيضا في تواتر الإسناد رؤية الله في الآخرة رؤية الله في الآخرة لماذا أنا ونبّي على هذه المسائل مع أن هذه المسائل ممكن تجدونها في العاقبة لأن هذه المسائل ضرورية ولسيما في هذا الظرف يعني انتشر الرفض في المغرب انتشر الرفض في المغرب للاسف على مرئه ومسمع من المؤسسات الدينيه وان كان كما قلت سابقا ولا زلت اقول نحن ما نحتاج الى ان تكون هناك مستمع. لا حاجه لنا الى مؤسسه دينيه لانها لا تفعل شيئا والمؤسسات الدينيه عقيمه هذه المجالس العلميه وهذا. وهذا يراد وراء كما ما وراها ولذلك الحافظ السيوطي ذكر أيضا فيما يتعلق بهذه وذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء قال وأما رؤية الله عيان في الآخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص فأمر متيقن تواترت به النصوص ولذلك قال جمع أحاديثها الحافظين جمع أحاديثها الحافظان منهم جمع أحاديثها الدار قطني والبيهقي وجمع أيضا غيرهما هذا يقول الحافظ من؟ الحافظ ذهبي وقال تلميذه الحافظ بن كثير حافظ بن كثير تلميذ لمن؟ الذهبي وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواطرة عند أئمة الحديث هذا الشهد عندنا من طرق متواطرة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها يعني يكون الامر من المسلمات نعم متواتر إذا كان متواتر خلاص لا يتكلمون في ماذا جاء ما نعم فهمت كيف فاذا يبقى ان الرافضه وان المعتزله وان الاباضيه وان غيرهم كذبوا كلهم, كلهم ردود عليه ولذلك الحافظ درا قطني امام العيال له كتاب قيم وكتاب موجود هنا يعني بعدين ابحثوا عليه انا بحثت عليه على اساس انظر في بعض المسائل لكن لا باس ابحثوا عليه سماه رؤيا الرؤية هو ورق لكنه ضخم الرؤية. الرؤية هذا طبع عدة مرات طبع عدة مرات يعني طبع في مكتبة المنار في الاردن وطبع أيضا في بيروت كذلك الحافظ البهقي له كتاب قيم بنفس الاسم الرؤية بعنوان الرؤية ربما تجدونه في المكاتب هنا والإمام عبد الرحمن بن هذا المقدس المعروف بأبي شامة له كتاب قيم أيضاً موجود هنا بعدين بحثوا عليه سماه ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري هذا أيضاً طبعاً في المكتبة الإسلامية بالقاهرة وأيضاً الفقيه الإيمان مسند الديار المصرية أبو محمد عبد الرحمن المعروض بن النحاس له كتاب قيم في الموضوع سماه رؤية الله أو سماه رؤية الله تبارك وتعالى وهذا طبع أيضا طبع في دل دلهي بالهند بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن لا لا محفوظ الرحمن بن زين الله السلف مش المبارك فوري لا هذا غيره وللدكتور أيضا أحمد بن ناصر الحمد لو بحث قيم حول رؤية الله تعالى فطبع أيضا حتى هذا البحث سماه رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ولشيخنا ومجيزنا الأديب العلامة سيد الحسين العثاني جزء رائع كعادته في التاليف هذا الرجل سبحان الله أولين له الشعر وأولين له النصوص والحديث والرجل ما شاء الله وأعطي فصاحة ونجابة وذكاء وله كتب قيمه انظروا كتبه فيما يتعلق ب إصلاح الأمة إلى علو الهمة هذا يقع في 13 مجلد وآخر في 8 مجلد انظروا أيضا إلى وابان الليل انظروا كتب قيمه جدا حديث سبعة يضلهم الله في ظله شرحه في مجلدين الجزاء من جنس العمل في مجلدين وقدساه في أربع مجلدات وهكذا له كتب قيمه جدا في الإخلاص مجلد ضخم مجلد ضخم في التمكين مجلد فالحديث رمضان في ثلاث مجلدات فسكرات الموت في ثلاث مجلدات فكتب كتاب قيم اسمه أعلى النعيم الشوق إلى الله ورؤية وجهه الكريم وأنا هذا الكتاب علمت يعني لكنني أطلع عليه وإن كان أجزم أنه سياتي به بما يطرب وبما يحل الحبوى ويسيل اللعاب لأنها عرف أن الرجل ما شاء الله قلمه عرف أن الرجل قلمه سيئة وقد سجلت الأستاذة مريم عبد الرحمن عبد الله بحثا أيضا جيدا هذا قدمت هذا البحث لتحصل على درجة الماجستير حول هذا المسألة اسمت البحث رؤية الله بين السلف والاعتزال رؤية الله بين السلف والاعتزال. وهناك بحوث أخرى قيمة كلها أو معظمها يعني تذكر على أن أحاديث الرؤيا متواتره أوردت الأحاديث يعني من حيث أنها متواتره وأن النظر إلى وجه الكريم متعنا ومتعكم الله بذلك يوم نلقاه انها متواتره وهناك كتب أخرى قبيحة في مسألة الرؤيا اتجهت منح الاعتزال. ومنح الاباضيه ومنح الاشاعره حتى الأشاعر لا يثبتون الرؤيا يثبتونها ولكن بطريقه خاصه في غير جهه يثبتون الرؤيا في غير جهه إذ معنى انهم نصف مع اهل السنه ونصف مع من مع المعتزله فهم لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فهمتوا الان فلذلك اقبح كتاب رايته في هذا الموضوع هو كتاب الرافض المعتزلي حسن بن علي السقاف هذا الرجل كان اشعري ثم أصبح رافضيا ثم رافضي معتزي ولذلك دائما أقول هذا الرجل ليس له في الضلال سقف ليس له في الضلال سقف عنده كتاب اسمه مسألة الرؤيا، وينكر الرؤيا، بل للأسف عندما كنت أناقش في هذه الأيام مع أحد إباضية وينكرون الرؤيا، ويستدلون به ويسمونه العالم الكبير ويستدلون بهذا به الكتاب المشؤون بهذا الكتاب المشهد وإما يدخل أيضا في تواتر الاسناد حديث من بنا لله مسجدا هذا أيضا من بنا لله مسجدا يدخل فيه إيش تواتر في الإسناد لأنه ورد من رواية العشرين الصحابية ويدخل فيه أيضا حديث الشفاعه مما تواتر حديثه من كذب ومن بنا لله بيت محتسب ورؤية شفاعة والحاوض ومسح خفيني وهذه بعض. وهذه بعض هذا مما يدخل في هذا إلا أن المسألة الشفاعة هناك كتب ألفت في الموضوع ومن أجمل ما قرأت في الحقيقة كتاب الشيخ مقبل الشيخ مقبل له مؤلف جيد هذا له مؤلف جيد يقع في 280 صفحة 280 صفحة هذا كتاب قيم طبع بالكويت والآن أعاد طبعه لكن بحثه هذا من ناحية الحديثية فقط مع ان هذا الباب ينبغي أن يبحث من ناحية الحديثية ويتعرض لماذا؟ لمناقشة المخالفين في الشفاء لا بد أن يتعرض لماذا؟ لنقاش هؤلاء لكن جاء بعد ذلك الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديه هذا هو والف جزءا شاملا على صغره سماه الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها الشفاعة عند أهل السنة عندي كتب كثيرة هنا في مسألة الشفاعة ولكن هذه اجمل ما رايت واجمل ما قرات اورد فيه هذا الكتاب اورد فيه شبه منكري الشفاعه والذين ينكرون الشفاعه منهم الخوارج المعتزله الخوارج يعني ينكرون يتفقون في كل شيء لا ما لا يتفقون في كل شيء المعتزله لا لاحظوا ما قال يعني الخوارج ولا كان المعتزله قالوا بان شفاعة الكبائر من امتي ماذا قالوا فيها يقول لني... ني... يقول شفاعة يقولون لتقات ها لاهل الكبائر ما تفهم هذا بشروط انظروا الى الفهم فلذلك قا... كما قال القائل اتو من جهلهم بلسان العرب نعم فاذا قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي سلام. لأهل الكبائر من امتي قال مرد الكبائر العظائم يعني الحسنات الكبيره والدليل وانها لكبير لكبيرة الله. المقصود بها الضمير على من يعود على الصلاه فلذلك أورد شبههم ورد عنها شبه شبه هذا الكتاب عليكم به ما يقول ما ضل نعم. وكذلك مما يدخل في تواتر الاسناد حديث الائمه من قريش حديث الائمه من قريش وهذا قالوا فيه متواطر الائمه من قريش وهكذا يعني لعله في هذا الذي اشترط يعني القسم يكفي القسم الثاني تواطر الطبقه القسم كم القسم الثاني تواطر الطبقه كيف يعني تواطر الطبقه فهموا هذا جيد كتواتر القران تلقاه جيل عن جيل فإذا كان تلقاه جيل عن جيل إذا إلى وصل الينا هذا يحتاج الى إسناد؟ لا يحتاج لا. إلى إسناد فهمت؟ اذا قل للقراءات لا هذا شيء والقراءات شيء آخر لأن القراءات لا تكون صالحه إلا إيش؟ إذا استوفت شرائطا وضوابط معلومه لاعتبار القراءة أو لاعتبار القراءات عند أصحابها، أما القرآن فثبت بهذا. فهمت هذا؟ لا. طيب لا بأس اسمحوا لي ما هي ضوابط ما هي تلك الضوابط وتلك الشرائد أنتم طلبت انت علم، فلذلك يعني هذا الحقيقة لا نقول بأنه مدرج ولكن نقول هذا استطراد استطراد كل شيء في غير محله لمناسبتين أو تقييدون مناسب. يعني معناه ان القسم الثاني ما هو قلنا من التواتر الطبقة الطبقة, الطبقة, الطبقة, الطبقه الطبقة يعني كالقرأة رواه إيش جيل عن جيل طيب قد يسألك السائل ويقول لك القراءات. لا بد من الشرائط ولا بد من لا بد من الضوابط الان ما الآن ما الضوابط وما يتك الشرائط باش تكون قراءة بأنها صحيحة أنا أحبب أن أشير ولو إشارة سريعة للمناسبة كما يقول التي تربطها بتواطر إيش طبقة تواتر الطبقة. الطبقة يلا من يقول لي هذه الشرائط أنا كنت ذكرت في نشر العابد في نظم قواعد التفسير فصلا خاصا اسميته ضوابط اعتبار القراءات وذكرت هناك قاعدة معروفة لعلكم تعرفونها يذكرها أصحاب القراءات وكل قراءة قال وكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها أبدا ولا يحل إنكارها سواء كانت عن الأئمة السبعة أو عن الأئمة العاشرة او كان كانت عن غيرهم الائمه المقبولين طبعا لكن متى اختل ركن هذه الاركان الثلاثه ماذا نقول لها نقول ركن ثلاثه يقال لها ضعيف لا يقال لها اسماء ثلاثه القراءه التي تكون صحيحه هذه قد يقول قائلا لا دخل لها في في هذا في هذا الجواب لا غير صحيح بل هذا لماذا لانه داخل في ماذا في تواتر الطبقه تواتر الطبقه ذكرنا ثلاث شروط لتكون قراءه صحيحه فاذا اختلنا ركن واحد ماذا تسمى غير اذا،, اذا كانت هذه الاركان غير موجوده اما ان تكون ضعيفة زين او شاذه ماذا آخر؟ او باطله ثلاثه ديال الاسماء افهموا واضح ولذلك بعض تتعجبون عندما تجدون في كتب التفسير يقول هذه قراءه باطله هذه قراءه باطله او يقول قراءه شاذة او يقول قراءه ضعيفة قراءة ضعيفة يمكن أن تكونش يعني للتفسير او شيء واضح وسواء كانت عن السبعه ام او عن من هو اكبر منهم عن السبعه أو عمن هو أكبر منهم هذا هو صحي عند أئمة التحقيق سواء كان من السلف أو من الخلف اذا الله بد من هذه الشروط واصل هذه القاعدة ذكرت في ماذا؟ ذكرت في النشر ها النشر في القراءات العشر ذكرت في النشر هذا الكتاب من لبل الجزري ها لبل الجزري نعم أنا نظمت هذه القاعدة ولكن أبيات كثيرة بدات من البيت الرابع والثلاثين ثم القراءات التي قد تنتخب هي الموافقة ألسن العرب وقد أتت من كل وجه أو أتت وجها فذي مقبولة إن اوعبت ركزوا معي جيد مع وثاق المصحف العثماني لابد ده. أنت كنت موافق فهو من, فهو من الاسس والاركان فهو بسكولا فهو من الاسس والاركان هذا ولو كان احتمالا اتفق هذا ولو كان احتمالا اتفق أخذا بأصل ثابت صدق النطق ثم استوى اوصافها أمر السند بصحة العليا التي لا تفتقد فهي القراءات التي اوفت مدى بلغت الغايه شرط الصحيح الصالحي الى اقتدى. إن لم يكن أركانها بالراسية، فلتجعل أقسامها سواسية. أوصفوا شيئا؟ أوصفوا اللي قلناش يا؟ ها؟ ثلث. أو ضعيف أو شدّة أو باطلا. أوصفوا ضعف شدود باطلا من حيلة القبول حق عاطرة. هذا أوصف. القراءة ضعيفة. وإن ترب أركانها فتذكره. هذا البيت هذا مهم. ولا تحد عن بيتي ابن الجزري شنو هو بيت ابن الجزري ب... بيتي ابن الجزري شنو هو بيت ابن الجزري شو هو هما بيتان وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمال يحوي وصح اسناده هو القران فهذه الثلاثة الأركان هذا نص عليش الجزري قالوا بأن القراءات تنقسم الى كم إلى قسمين القراءة التي وردت في كتاب الله قسمه القراءة الصحيحة وهي المتداولة يسمونها القراءة الصحيحة فلو سئلتم وأنتم طلبت لئي ما هي ضوابط القراءة الصحيحة المتداولة ما هو الجواب ثلاثة. يلا يا مشايق هاها ووافقة رسمه 8 ثلاثة أركان و... ثلاثة أركان و... الرقل الأول كما ذكر ضابط القراءة الصحيحة كما قال السيوط وغيره يكل قراءة توافر فيها ثلاثة أركان ما هو الركن الأول؟ صحة السند صحة السند أركزوا معي جيدا في قضية صحة السند ونحن هنا في من أجل السند صحة السند هذا الركن يقول الفقهاء والعلماء وهو عمدة الأركان صحة السند وهو عمدة الأركان وعليه مدار صحه القراء صحة السند وهو عمدة إيش عمدة الأركان, الأركان. وعليه مدار صحه, صحة القراء ما المقصود بيها صحه صحة السند قلنا وهو عمده الاركان وعليه مدار إيش صحة, صحة القراء طيب ماش مقصود بيها سند يعني تكون القراءه غير صحيحه ان يروي المقصود ان يروي تلك القراءه العد الضابط عن مثله كذلك حتى تنتهي حتى تنتهي اي نعم وهذا يما عرف يعني ان يكون معروفا ومشهورا ومستفاضا عند ائمه الشان الضابطين له لا تكون معدوده عندهم من الغرض ولا تكون معدوده عندهم من ماذا من الشاذ فاذا تواترت القراءه هل نحتاج الى الركنين الاخرين لا نحتاج إذا تواترت القراءه والذي ذكرنا لا نحتاج لان التواتر يغني عنهما وهذا ليس في حد فقط حتى في القراءه وان كانت دون التواتر لا بد مننا نحتاج إلى الركنين الاخرين ولا لا لا بد من الركنين الاخرين لتثبت القراءة ولذلك العلماء يقولون القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمعية ولم يكون ولم يمكن الجمع لم يمكن الجمع فهي ايش كيف تكون هي قراء شاذ خالفت القراءة المتواترة قراء كيف يقونا شاذ خالفت القراءة المتواترة وليه يمكن الجمع ماذا نسميها؟ ها قل فهي باطل فهي باطل واضح ولذلك أنا قلت والشاذ ليس بشديد ذلك ما والشاذ ومعلوم أن ابن معطي قال في الفياته وشد ما خفى وفك ما يشد وشد ما خف وشد بالدال وفك ما يشد يعني هذا الشعر ضروره الشعريه ماذا يقول المشدد يمكن ان تخففه والمخفف يمكن ان تشدده وشد ما خفى وفك ما يشد وضح هذا فلذلك قلت وشاذو وشاذو ما تخالفت اوضاؤه نوعا تواترا رصا اجماعو وشاذو ما تخالفت اوضاؤه نوعا تواترا رصا اجماعو ان لم يكن بالجمع حالا حاصلا فهي التي بالقطع حكم باطله اذا هذا الشرط الاول ما هو شرب أول مرة؟ ساعد السند. ثاني موافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمال موافقت؟ أحد المصاحف العثمانية. أشرب بيدين بيداي حتى لا لا لأن ننقلب ربما يظهر انني أنني أشرب بالشينام لأن الكاميرا تعكس. دار واضح موافقت أحد المصاحف. العثمانية او احتمال ما المراد احد المصاحف العثمانية يلا من يقول لي نسبه الى عثمان بن اه المقصود ما المقصود مقصود احد المصاحف ايش العثماني مش المقصود بها المصاحف مجمع عليها أي نعم المصاحف المقصود احد المصاحف التي وجهها عثمان رضي الله عنه الى الانصار وجهها للانصار واشترط موافقتهم أحدها لأجيما كان ثابتا في بعض المصاحف دون البعض ولذلك عبد الله مسعود لم يكتب المعويداتين في القرآن لا. يقول من كتاب الله لا. وهذا أولاء الذين لا يعذرون بالجال ينبغي يكفروا أن يكفروا عبد الله مسعود ثم أيضا ينبغي التنبيه إلى أن هذه الموافقة قد تكون صريحا تحقيقا موافقة قد تكون صريحة تحقيقا وقد تكون محتملة تقديرا أو محتملة تقديرا فإنه قد غولف الرسم في مواضع جمع ولذلك قالوا محتملة محتملة إذن هذا القراءة الكلام عليها طويل وإن شاء الله لعلنا سنتي إليها في عندما نصل إلى المنظومه كذلك الثالث ما هو مواجهة موافقة اللغة العربية ولو بوجه موافقت لغة عربية ولو بوجه ما معنى قولهم موافقت لغة عربية ولو بوجه ها؟ الأسلع يا جماعة ها سمعوني سمع لي أنت ما معنى قولهم موافقت ها اللغة العربية ولو بوجه شو معنى ولو بوجه من اللغات الاخرى يعني موافقت يعني موافقت موافقتها باي وجه من الوجوه كان باي وجه من الوجوه قذائي ها قضايا سواء كان فصيحا او لم يكن فصيحا يعني سواء كان فصيحا ام افصح مجمعا عليه او مختلف فيه طبعا الاختلاف لا يضر لا يضر مثل اذا وقع الاختلاف لا يضر ولهذا قال كثير من العلماء لا لا حجه في هذا الركل لمن أنكر او لا حجه في هذا الركن لمن انكر بعض القراء والقراءات بها جري مخالفه قاعده ها قاعده في العربيه كما يفعل بعض النحات وبعض المفسري لان انبه القراء لأنها القراء لا تعمل في شيء من حروف القران لذلك القلق على الافشاء في اللغه والاقياس في العربيه على الافشاء ان يكون فاشي في اللغه والاقياس في ماذا لابد ان يكون فاشيا وان يكون ها لأنهم لانه الرواية إذا اذا ثبتت لم يردها قياس عربيت ولا فشو لغه ان ردها عربية ولا فشو لغه ولين القاعده المعروفه القراءه سنه متبعه يلزم قبولها والمصير اليها فاذا ثبتت لم يردها قياس عربيه ولا فشو لغه هذه قاعده وانا نظمت هذه القاعده فقلت كل القراءات التي قد صحت كل القراءات التي قد صحت افرادها متبوعه في السنه أفرادها متبوعة في السنة كل القراءات التي قد صحت أفرادها متبوعة في السنة وواجب جزما له أن تقبل وواجب جزما له أن تقبل قصد إليها أن يصار ففعل وواجب جزما له أن تقبل قصد إليها أن يصار ففعل وواجب جزما جزما هذه عملها بين عارضتين جمع وواجب جزما له أن تقبل قصد اليها أن يصار ففعله وثابت إن تنتبه لا يذهب وثابت إن تنتبه لا يذهب بالرد إجراء إلى ما يعرب أنتم تعلمون مسألة الإجراء مسألة الإجراء عند الشافعية هو التخرج عند المالكية. هذا القياس المعروف قياس بعنوان قياس على فرع. الذي من من يعرفه أصل فقه. وثابت إن تنتبه لا يذهب. قل ماذا عندكم بالرد إجراء إلى ما يعرب. بالرد إجراء إلى ما يعرب. وذو شذوذ. ودوشذوذ ماسو بكسر وحده ودوشذوذ ماسو العشر اوي ودوشذوذ ماسو العشر اوي لما حكاه الجزري يحتوي لما حكاه الجزري يحتوي ها اعيد البيت هذا هذا لعلني اسالكم فيه قبل ان نتم لكم ودوشذوذ ماسو العشر اوي لما حكاه الجزري يحتوي اوي أصلها كيف؟ او أوي. أوي. أوي لماذا قمنا او حركة الراوي كيف هي؟ ساكنة وهي الواء العرب لا تقف على متحرك كل هذا العرب لا تقف على فهي بمنزلة ياش أو او هذه أوي. هل هي بمنزلة ياش؟ معرف أنهم يقولون هنا ايش بمنزلة ما من يقول بمنزلة ماذا؟ ها. قوي ياء بمنزلة ماذا؟ ها. يلا لذا. ها. هذه بمنزلة ش؟ بمنزلة لوا. لا لا. بمنزلة ياء الإطلاق. كما نقول ألف إطلاق. لا لا. كما نقول. ألف اطلاق هذه نقول لها إيش يعني يا الإطلاق تعرفون قصة أو البيت أنا أذكر لكم بيت إن ساكنان التقيا كسر ما سبق وإن يكلين فحذفوه أحق إن ساكنان التقيا كسر ما سبق كسر ما سبق كسر ما سبق وإن يكلين فحذفوه أحق هذه قراءه صحيحة والباقي تكون قراءة شاذة ولا نريد أن نتوسع ونذكر ما قيل في مسألة الشاذو ومسألة القراءة حتى لا نخرج نرجع إلى ماذا إن هذا هذه إشارة والإطلالة اقتضىها التقسيم الذي ذكره الكشميري القسم الثالث تواتر العمل والتوات. لا, لا الثالث. الثالث. لا ثالث. هذا القسم الثاني. بش هو الرابع التولي الاول ايش هو تواتر الاسماء تواتر الاسماء بالثاني تواتر الطبقات تواتر الطبقات موافقه اللغه العربيه ولو باي وجه لا, لا انت كنت نائما دخلت ضوابط قلت دعاء لا هذا يعني لما ذكرنا تواتر طبقات جيل عن جيل خ... خ... خ... قلنا من عندك انت... لأ, لا احنا قلنا على ان يدخل فيه هنا القراءات ولكن القراءات هذا هو داخل هنا قلنا لا لكن القراءه تحتاج الى شروط فذكرنا هذه الشروط مصطفى كان مستيقظ ويوحى اليه هذه المره لم يوحى اليه شيء واضح <تصفيق> ها القسم الثالث ما هو تواتر تواتر العمل والتوارث هو هو هو لا؟ هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هذا <الآن. تصفيق> لا أص أصلاً هذا, هذا, هذا القسم الثالث القسم هو ما هو هو لما كنت هو هو ذكرت هو هو هو هو هو هو هو هو الأول ما هو قلنا تواطر إسمال, إسمال والثاني تواطر الطبقات والثالث تواطر العمل والتوارث الآن ذكرنا الآن وصلنا إلى التواطر العامل والتوارث وهو <تصفيق> أن يعمل بمسألة في كل قرن جمع غافير من العامل أن يعمل بمسألة في كل قرن جمع غافير من العاملين واضح؟ واضح؟ هذا شو تواتر العمل, العمل, العمل والتوارف من يذكر لنا الامثله كالسيوك والصلوات الخمس بل وشعائر الإسلام التي يتناقل و ها؟ كي يتناقل كيفيتها جيل عن جيل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واضح هذا ماذا يسمى التواتر العمل والتوارث القسم الرابع تواتر القدر المشترك تواتر القدر المشترك وهذا هو المسمى بالتواتر معناه أصل اشرب باليمين التواطر, إيش؟ التواطر القدر المشترك. القبر المشترك وهذا ماذا يسمى أحسنت هذا يسمى التواطر المعنوي وهو ما يختلف فيه الفاض الرواة تختلف فيه الفاض الرواة كيف تختلف فيها الفاض الرواة يروي كل منهم واقعة يشترك مجموعها في قدر المشترك مثلا كرم حاتم شجاعه تعالي. حلم احنف ذكاء ياس هذا من اي نوع من هذا النوع واضح في نوع يدخلون في هذا النوع من يذكرونه رفع اليد في الدعاء الهاتف اغلق الله يدي. ها؟ مئتين في الداعش تواتر معجزات تواتر معجزة تواتر معجزة لأن مفردتها ولو كانت أحدا ولكن قدر كيف هو كيف هو القدر المشترك متوطت قطعا وإن كم أحد ومفردا ولكن هناك هذه أنواع أربعة من يعيدها بسرعة يلا جماعة النوع الأول يا جماعة توطّر الاسم. توطّر الاسم. نوع الثاني. توطّر طبقة. توطّر نوع الثالث. تواطر العمل والتوطّر. توطّر العمل. والتوطّر. النوع الرابع. تواطر القدر المشترك. والنوع الخامس ذكره مصطفي. <تصفيق> <تصفيق> هناك نوع آخر خامس. غير الذي ذكره مصطفي. هناك نوع خامس جعلوه الشاطبي. شبيها بالتواطر المعنوي يا سي, سي محمود هذا اعطيت له موافقات بحثه لا اعرف ماذا يحدث عنه لا موافقات موجود في الموافقات في الجزء الاول وتجدون هناك نسخ كثيره من الموافقات انظر عبد الله دراز هذا رجل عالم فاضل قلمه سيال يكتب باسلوب ادبي أدبي رائع رائق يعني قلمه يضغضغ المشاعر عبد الله دراز ما ترحمه الله هو عنده تعليق على على موافقة ممكن ترجعون إليه انا اقول لكم حتى المجلد الاول صفحه 36 تاكد ذكر ان أن هناك نوعا خامسا ما هو النوع الخامس لماذا قلت لكم تنظرون في هذا لانكم تجدون تعليقات كثيره وتجدون طبعات كثيره لانه هو الذي بين هو الذي بين هذا النوع والفرق بين الفرق بين التواتر المعنوي والشبيه بالمعنوي من يعطيني مثالاً للتواطر الشبه بالمعنى أعطوني أول مثال للتواطر اللفظي والمعنى إجتمع اللفظ والمعنى إيش أولاً أعطوني مثال المعنى رفع اليدين اليدين. إن كان يعني وقع في مواضع كثيرة حالات مختلفة لكن شيء الواحد طيب أعطوني مثال للشبه بالمعنى النوع الخامس هلا يعطيوني مثال ها الشبيه المعنوي واللي غير يعطيوني مثال الشبيه المعنوي نعطيه شي كتبه شي مشكل ها. انا نزارك نشوف المكي يحصر عقلول حتى كيسمع كيش حاجات منه. اما هذا كيكون قالص ما كيسمع بأنكي شي حاجات كيعصر عقل. يالي. قالوا الشبيه بالمعنوي مثل اليقين بوجوب الصلاه مثل اليقين بوجوب الصلاه هذا يسمونه بالمستفاد من الاستفراد المستفاد من الاستفراد في موارد الشريعه هذا تجدونه في كتب اصول فقه، ومعنى هذا معنى هذا المستفاد من الاستفراد في موارد الشريعة ما غير بها؟ بيانا من الاستفراد في موارد الشريعة هذا يسمى الشبيه بالمعنى هو. قلنا مثل ايش اليقين بوجوب الصلاة هذا ماذا يسمى قلنا المستفاد من الاستفراد في موارد, في موارد الشريعة طيب ما معنى هذا الكلمة؟ معناها الكلام. معناها ركزوا معجين. ها ارفعوا قصة انظروا اليه. معناها ورود عدة ادلة مجموعها يفيد القطر. معناها ورود عدة ادلة مجموعها يفيد القطر. يعني هذه تأتي كل كلها دالة على ايش? دالة على المطلوب. دالة على وجهب الصلاة. بعضها يكون دالا عليها بطريق مباشر ولا لا نعم وبعضها يدل عليها بطريق لكنه غير مباشر فاذا توافر مجموعها على معنى واحد ماذا يفيد يا نزار ما؟ يفيد القطع يفيد القطع اذا توافر مجموعها على معنى واحد ماذا يفيد القطع ولو كان بانفراده ظنيا كالصلاه يستفاد بوجوبها من ماذا من اين يستفاد وجوبها من ابلت مجموعها يفيد القطع لان بعضها يفيد الوجوب مباشره امثله امثله ذلك شو شويه امثله امثله واضح بعضها يستفاد الوجوب بطريق غير مباشر كيف غير مباشر أعطوني الآن مثال. بعضها مباشر، أقيم الصلاة إلى آخره. غير مباشر. المرتفقات إلى النورس. بالقرآن، من صلاتك؟ كمدح لفاع لها، وذم التارك لها. قد له المؤمنون. مثلا قد له المؤمن. نعم، أحسنت. والذين أول الصلاة، على؟ صلاتي. يحافظون محافظ، يحافظون اذن هذا على ماذا خاشع خاشعون نعم احسنت هذا مدح له اولا نعم واش يدل مباشر على القطع ولا غير مباشر مباشر مباشر ولا غير مباشر غير مباشر الزام المكلف التوعد عفوا التوعد على اظاهاتها هذا مباشر ولا غير مباشر غير مباشر الزام المكلف طبعا الزام المكلف باقامتها حتى ولو على جنبه مباشر غير مباشر؟ ها مباشر. واحد طريقة غير مباشر. المواجهة المقرية أقيم. القيام هو العمل شيخنا. أقيم. كيفية؟ أقيم الصلاة لكن هذا ولو على جنبك ولو على كذا ولو على كذا هذا غير مباشر. وجن قتال من تركها مباشر غير مباشر؟ ماشي واضح، فأنتم وناقف هنا الله تعالى أعلم وأحكام وفي الحقيقة المطاط فيه كلام كثير لكن لعل أربع دروس المطاط والثلاثة ها، فأنما نكتفي هنا بما جاء في في هذه اللقاءات إن شاء الله في اللقاء السابق سنبدأ في الشهر والآن إن شاء الله سنجد لأن هذا أهم شيء وهذا يبحثه العلماء في وصول الفقه الله تعالى على المحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته